يقول أئنك لمن المصدقين فإذا قال هل أنتم مطلعون فطلعون أَو لَا أَمْنَعُ مَنْ تُرِيدُ بِلَا يَعْمَلُ لِلَّهِ ذَلِكَ خَيْرُ نُزُلٍ أَم شَجَرٌ كَثُ 129. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قُلْ هُوَ كَأَنَّهُ نُورٌ فِي شَهِيقٍ فَإِنَّهُمْ لَا Tu in la vu màâà đànsvang ha Tu mai im mâu vu نهم <تصفيق> ان đời còn khiบ nào có كيف كان عاقبة المنفرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نحن